وقد ورد في تاريخ مكة للأزرقي رحمه الله أن رجلا أخذ يرقب الكعبة أربعين سنة ينتظر أن تفرغ الكعبة من الطائفين حتى يطوف لوحده فيترصد في الليل وهذا في القديم وكان ما حول الكعبة تراب وحصى وحجارة ولم تكن كحالها اليوم ففرغ البيت ذات يوم فقام ليطوف وبينما هو يطوف إذا بحيه بجواره تطوف فقال سبحان الله ما هذا من هذا قالت وأنا أرقب هذه اللحظة من أربعين سنة حتى يعلم كل واحد أن الكثير غيره ينافس في الطاعات ويسابق في الخيرات والله جل وعلا كم من ملك في السماوات كم من ملك في السماوات يعبد وكم من عبد صالح في في الأرض يرجوه فلسنا وحدنا من يعبد الله لكن ليس لنا ولا لغيرنا أحد إلا الله لكن ليس لنا ولا لغيرنا أحد إلا الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أ تذكرون والمقصود أيها أفلا تتقون والمقصود أيها المبارك بيان فضل الطواف بالبيت العتيق وأنه من أفضل من أفضل القربت ما بين الركنين اليمانيين يقول القائل أو يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وقنا عذاب النار هذا ما يتعلق بالطواف مر معنا كثيرا أن الله جل وعلا حكم بالزوال على كل شيء وقال ربنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في آخر الزمان يسلط الله على الكعبة رجلا يقال له ذو السويقتين تصغير ساق وصيلع أفيدع أي فيه عهات فانظر هذا البيت الذي حماه الله وأجاره من جبروت الجبابرة يسلط عليه رجلا ضئيل الجسم ذيعاهات يقلعها حجراً حجراً ويسلبها كنوزها فلا يحج بعد ذلك البيت ولا ولا يعتمر وفي هذا عبرة للناس أن يعرفوا قدرة ربهم تبارك وتعالى وأن لله جل وعلا حكمه وله جل وعلا مع ذلك المشيئة النافذة والحجة البالغة والنعم السابقة على عباده. هذا ذي الصوئقتين يكون خروجه في آخر الزمان يهدم الكعبة ويقلعها حجر حجر يقول صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه. فيعجب المرء أن رجلا في مقام إبراه وجنده وفيله يحجب ويصد عن البيت يحجب ويصد عن البيت وهذا ذو العهات يصل إلى الكعبة. حتى يعلم أن كل شيء بقدر الله جل وعلا وخبر أبرها قال ربنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لم يكن حماية البيت زمن أبرها إكراما لقريش بقرينة أن أبرها ومن معه كانوا نصارى أهل كتاب وقريش كانوا وثنيين ولا ريب أن الكفر منة واحدة لكن النصارى أقرب هديا إلى الإسلام من الوثنيين فلم يكن حماية البيت من النصارى رغم وجود الوثنيين حوله وإكرام للوثنيين وإنما إظهارا لجلالة البيت وإرهاصا وتوطئة لمعثة سيد الخلق وأشرفهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقد عد العلماء هذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه